وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار كنا اخواني الكرام عند قوله سبحانه ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يوقنون هذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسه غافلين او تقولوا لو ان انزل عني الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فما نظرهم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب لما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن ساتيهم الملائف في حياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إن منتظرون إلى الايات العيات لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن الوصية أو عن الوصايا العشرة لما أتمها سبحانه وتعالى قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اولا قال ذلك مصداق لعلكم تعقلون ثم لعلكم تتذكرون ثم قال في الاخر لعلكم تتسقون لان الانسان اذا عقل عن الله تذكر واذا تذكر اتسق الله اذا تذكر وذكر الله بقلبه وتفتحت بصيرته تسق الله ماشي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرات ومرات يقول من يبايعني على هذه الآيات الثلاث من وفى بهن وقرأ صلى الله عليه وسلم وقل تعالى إلى آخره ويقول في الآخر من وفى بهن فعجروه على الله ومن ترك شيئا منهن فلحقه الله في الدنيا فذلك عذابه ومن لم يلحقه في الدنيا تركه إلى الآخرة فهو الى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وابن مسعود رضي الله عنه يقول من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله عليها خاتمه فليقرأ هذه الثلاث ايات وقرأ قل تعالى واسلما حر الى ان قال قل تعالى ذلك وصاكم به لعلكم تتطور المهم قال سبحانه وتعالى بعدها مباشرة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يقول العلماء هل فيها إشارة بثم إشارة إلى أن هذه الوصية امتدت منذ آدم إلى نوح إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقرب الرسل إلى رسول الله بعد عيسى هو موسى خصوص عليه الصلاة والسلام خصوصا أن الصراع كان قائما بين رسول الله واليهود وهذا القرآن كان مصدقا لما معهم ومن ما فيه في الثوراة وفي القرآن هذه الوصايا العاشرة فهذه الوصايا العشر سبحان الله عند النصارى في الإنجيل وفي الكنيسة هم يحرصون على هذه العاشرة يقرؤونها وكان واحد هنا في في مرشان كباق سبيطار ذي الله الإنجليزي هنا قال والله كان يقرأون عنه كان يجلس معهم يعني خذوا العلاج وكذا إلى آخره يتظاهر معهم بأنه يحب يحب دينهم وكذا شيء من هذا فكان يقول لي كانوا دائما يلقنون الوصايا العشر هذه والله يوحي كل هذا فهذه إشارة أيضا ثم أتينا موسى الكتاب تماما هذه تماما إما رجع للكتاب إشارة أن الكتاب سم جام جمع لانه اعظم كتاب منذ الكتب القديمه منذ الكتاب الذي نزل على, على نوح عليه الصلاة والسلام الى التوراه كل الكتب التي نزلت اعظمها واشرفها واجلها هو التوراه فلذلك يصفه الله سبحانه وتعالى بالفرقان ويصفه بالتمام اشاره الى ان المنهاج كان كاملا ساما عقيده وعباده واخلاقا وسلوكا ومعاملات كل شيء فيه كل ما يحتاجه بنو اسرائيل فيه غير انه ما كان عالميا كالقران نعم ساما لكن ممكن نقول ساما راجع ليش لي عيسى؟ لموسى عليه الصلاه والسلام اي النعمه التي انعم الله بها على موسى كانت سامه تماماً على الذي أحسن وهو موسى مشيء إشراقه قد أحسن الصبرير قام بالدعوة أحسن قيام وقام بحكم القضاء بحكم أحسن قيام ما قصر أبدا في القيام بالأمان الذي أمر وبني التسبيح فكان تماماً للنعمة التي أنعم الله بها عليه وإشارة إلى أن كل واحد قام بمنهاج لا أتم قيام ربنا ينعم عليه إذا ما أنعم عليه رب يسمم النعم عليه ربنا إذا ما أنعم عليه بال... لأنه الرشالات قد قد ختمت بس محمد صلى الله عليه لكن يسم عليه نعم أخرى يعطيه العافية يعطيه الولد الصالح يعطيه الزوجة الصالحة يعطيه المال الصالح يعطيه التوحيد والإيمان ويقويه حتى يصير إلى الله الله عن وراث في إشارة إلى هذا تماما على الذي أحسن كل من قام بما أمر به أحسن قيام وتعرفون المحسنين أحسن بوج حسن فقط قام بالحسن لا ربنا يريد أن نأخذ قصد السرق في الإحسان ولذلك يقول سبحانه وتعالى ها ال ال ال يعني في ال سبارك الذي بيه دين من قوة كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن ونقول دائما هذه الألعاب الأولمبية وكذا لكل فرقة تدخل في الألعاب تريد أن تكون حسنه فقط ولا أحسن أحسن تريد أن تأخذ الكبة العالمية كذا لنا فكل من يدخل الصرقة سبا الصبق إلا ويريد الأحسن فالله يقول سارعوا سابقوا وفي ذلك ما يتنافس المتنافس ما يريد الله من الحسن فقط الأحسن ولذلك يقول سبحانه في الآية الأخرى أتقاكم أتقاكم إن أكرم أكرمكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال إن كريمكم سقيكم عند الله لا قال إن أكرمكم عند الله أجلكم عند الله وأفضلكم عند الله والذي يأخذ قصب السبق فيه في المنازل العليا عند الله هو الذي يأخذ قصب السبق في, السبق في كل أعلى في السقر فكذلك هنا يقول تماما على الذي أحسن فهنا تماما معنى اما إما التمام راجع للكتاب أي المنهاج التام على الذي أحسن على ال... ثم آتنا موسى الكتاب تماما الكتاب تماما على المنهاج الذي هو أحسن أو تماما للنعمه على الذي أحسن وهو موسى عليه الصلاه والسلام فكلا المعنيين جميل ثم قال هذا الكتاب جاء تاما كاملا وجاء تفصيل ما يرجح المعنى الأول تماما على الذي أحسن وتفصيلا جاء تاما في تشريعاته كاملا في معلوماته كل ما تحتاجه بني إسرائيل فيه كل ما, كل ما ينفع بني إسرائيل فيه كل ما يضر بني إسرائيل لو فيه الناهي عنه في الكتاب ثم هو يفصل ويبين الصغيرة والكبيرة فالعقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق ايه الله جمع هذا هذا التوراة هي. وتفصيلا لكل شيء ثم يقول وهدى من اراد الهداية الموصلة الى الله من اراد ان ياخذ ما يكمل حياته ويسعدها في الدنيا والاخرة فل... من يعني بني اسرائيل فليأخذ من الكتاب وهدى ثم يقول ورحمة كان يحمل الرحمة يحمل الهداية ويحمل الرحمة في الدنيا والآخرة من أراد الرحمة فليأخذها من الكتاب ومن أراد الهداية فليأخذها من الكتاب فالكتاب يحمل التفصيل ويحمل الهداية ويحمل الرحمة ثم ختم بقوله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك ومصدق الذي بين يديه هذا الكتاب وهذا كتاب نكرهه ليش لان قال وهذا كتاب عظيم عظيم عظيم عظيم اشتمل على التثوراه واشتمل على كل الكتب القديمه وزاد لان مبارك معناه البركه الزياده معناه انه جمع ما في التثوراه وزاد في كل بركه كل خير زاد على الكتب. ولذلك كان مهيمنا وشاهدا على الكتب السابقه بحيث ما شهيد له هذا الكتاب قلنا به ومن لم يشهد له هذا الكتاب من الكتاب القديمة ما نقول به ولذلك الرسول الأسلام أحدثهم عن بني إسرائيل ولا حرج ما وجدنا من صادق نصدق ما وجدنا من كذب به القرآن كذبه القرآن نكذبه ما لم يصدق ما مصدق ولا مكذب لا نصدق ولا نكذب إذن هذا الكتاب مهم ما نقول هذا من شريعة موسى ولا من شريعة اي حتى يشهد الكتاب اذا ما شاهد خلاص ولذلك هذا يهدم قول بعض العلماء ان شرع من قبلنا شرع لنا لا شرع من قبلنا ليس شرع على لدي لأن هذا الكتاب اخبر ان الكتب السابقة قد حرفت وبدلت وغيرت يحرفون الكلمه عن مواضيع كيف نعمل بها سيشهد الكتاب واذا كان شهد الكتاب نعمل بالكتاب واحنا قلنا ما شهد له الكذب بالاحقيه قلنا حق ما شهد له الكذب بالكذب قلنا كذب ما لا لا لا صدقنا انه كيف يكون شر ما قبلنا شر لنا ويقول عليه الصلاة والسلام والله لو كان موسى حيا ما وسع له سبط بصل شريعته ويقول فري و موسى وعيسى لو كان عيسى حيا ما وسع له سباي كيف يكون شر ما قبلنا شر لنا ما فيه ابدا شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ساحت كل الشرائع وما حد لو كان كلام الله من لو مفروض ان موسى عليه الصلاة والسلام موجود الان من اتتبعه كفر عيسى وهو نبي الله ورسول الله كلاهما رسول الله والله من وجده منه واتتبعهما فقد كفر كيف يتبع فلان وعلا من الناس هؤلاء انبياء الله ومع ذلك من يتبع لرسول الله صلى الله عليه لهذا الكتاب العزيز هذا النظام العظيم هذا المنهج الرباني فقط هو الشاهد اما كل الكتب وكل النحل بطلس إذن قالوا بعض العلماء إن شرع من قبلنا شرع لنا كلام ساقط لا حظ له من النقال بهذا المعنى اللي يعرف سموه. وهو أدل واضح فيه لا لاحز إلى التطوير إذن يقول هذا كتاب نكره ليه عظمه عظيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل جبل وما يوجد في المخلوقات خلي الإنسان أعظم وأصلب من الجبال حسب ما نرى فيه بين دورانين هذه الجبال الشم الصلبة القوية ملوئة بالصخور الصلبة لو نزل القرآن وأعطاها الله الوعي وعندها وعي لأن عابدا لله لو نزل عليها القرآن من شدة الخوف والخشوع لله لأن ربما لا تقوم بأوامر الله من شدة الخوف تنسف وتصير أباء منبتع لو انزلنا هذا القرآن على جبل يعيضا بالقرآن لرأيت ذلك الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله لكن قلوب الإنسان أجمد وأقصى وأخذى من الجبال وإن كم الله وإن كم الجبال لا, لا تشتريكم في الخزي أبدا حتى ما الله إذن كانت أسلب وأقصى كما يقول الله عز وجل ها قلوب أشدوا قص من الحجارة أو أشدوا قصوا ويقول يخلو ان من الحجاره لا يصفجر منها كثير من الحجاره يخرج منها الانهر الحجاره التي ضربها موسى عليه الصلاه والسلام صفجر كم 12 ساعينه كذلك وان من الحجاره من الحجاره وان منها ما يشقق ويخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤية. طلب الله فقال الله علق الرؤيه على على رسوخ الجبل قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إلى الجبل ما تحمل كيف ستحمل أنت لأضعف أضعف أضعف آلاف وبلايين المرات من الجبل لما مسقر استقر الجبل ليش ليش انتسف الجبل مخشف الله نعم إذا القلوب كانت اجمد والعياذ بالله الله ليش من الجبال الشب فلذلك قال وهذا كتاب عظيم كتاب أنزلنا العظمة بالله أنزلنا بصفة بصفة العظمة ما قبل أنزلته أنزلنا لأن نزل بالعظمة ما ما ما يضع المناهج إلا العظيم وما العظيم الله سبحانه وتعالى هو الذي يضع المناهج للناس هو الذي يضع الكتاب الذي يبين لهم كيف ينبغي أن تكون حياتهم المرضية عند الله آه. أنزلنا ثم يقول مبارك كتاب مبارك كله بركة وكله خير في أوامره في نواهيه في أخباره كله خير وبركة في قصصه في كل شيء من قرأه حصلت له البركة ومن حفظه حصلت له البركة ومن سفهمه وستدبره حصلت له البركة ومن علم، حصلت له البركة ومن سعلم، حصلت له البركة ومن سدبر حصلت له البركة ومن قام به الليل حصلت له البركة ومن حكم به، حصلت له البركة ومن سحكم اليه حصلت له البركة ومن زب عنه، حصلت له البركة البيس الذي يدخله القرآن حصلت له البركة إذا كان الإنسان نصف من هذا الكتاب كان كله بركه يجعل الله البركة في اولادك ويجعل البركة في بيتك ويجعل البركة في تجارتك ويجعل البركة في فكرك وفي عقلك وفي روحك ويجعل البركة في دنياك واخراك سبحانه، كلك اقوى من البركة ليش، لانك عشت مع ايش ؟ مع من يحمل البركة، مع ما يحمل البركة وهو الكتاب، كتاب ننزلناه مبارك مبارك نحن رفضنا هذه البركة، ماذا بقي بين ايدينا؟ العار والنار والشنار الخز اخزان الله اذن لنا ما بقي بركه فينا ليش لانا قطعنا الصلة بيننا وبين حامل البركة هذه عظمه رفضناها وهذا كتاب انزلناه مبارك قال الله عز وجل فاتبعوه وهذا عود الى بدر فاتسبيعوا من رخرى قلنا الاتباع الحكمة في الاتباع والسر في الاتباع والميزان للإيمان والكفر في الاتباع هذا هو مفرق الطرق من اتسبع منهج الله فهو المؤمن ومن حاد عن هذا المنهج فهو الكافر خلاص فيقول فتسبعوا كونوا نسخة منه اقيموا دولة هذا القرآن في بيوتكم سوق على ارضكم كما قال بعض الدعاء الصالحين نعم فاتسبيعوه اتبعوا كل ما امر حسب استطاعاتكم واجتنبوا عن كل مناء كونوا عند كل امر او نيح من كتاب الله قائلين سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فاتبعوه. هذا هو الفاصل وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوه اتبعوه اتبعوا منهاجه احلوا حلاله حرموا حرامه اتبعوا اوامره اجتمبوا نواهيه صدقوا اخباره اتبعوه ثم يقول واتقوا لعلكم ترحمون واتسقوا اتسقوا مخالفته اتسقوا الانحراف عنه لان في اتباعه النصرة في اتباعه الظفر والنجاح في الدنيا والاخره اذا اردتم ان تقام دولتكم فعليكم باتباع هذا الكتاب واتسقوا واتسقوا وحذف ايش حذف المعمول إشارة إلى العموم. اتسقوا غضب الرب لأنكم إذا ترسلوا اتباع هذا الكتاب نزل بكم صحة الله نزلت غضبات الله لأن الذي يتبع هذا الكتاب يصير أفضل أمة وأشرف أمة وإذا عن هذا الكتاب صار أخذ أمة وألعن أمة واتسقوا اتسقوا مخالفة الكتاب اتسقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعه اتسقوا الظلم اتسقوا الدنيا اتسقوا النساء اتسقوا الشح اتسقوا ربكم اذا كل ما يتساق داخله فاتبعوه ثم قال لعلكم ترحمون ولعل يقول العلماء انها للتعالين اي لكي تكسبوا الرحمة وتحفكم الرحمة وتنزل بكم الرحمة فعليكم بيش باتباع هذا الكتاب واتقاء مخالفته تنزل عليكم الرحمة فهذا باب مفتوح للرحمة وتعيشوا من عاش تحت ظل هذا الكتاب عاش في الرحمة لأن هذا الكتاب والعمل فيه يحمي إيش دماءنا ويحمي أموالنا ويحمي أعراضنا ويحمي حياتنا كلها بكلكلها نعيش في حماية نعيش في كنف الله نعيش في رضاه نعيش في حفظ وكلاءه من الله واتقول لعلكم ترحمون سلك الرحمة والرحمة انواعها كثيرة اعظم رحمة يرزقنا الله ايش بالايمان ويوفقنا للاسلام والعمل بالقرآن هذه اكبر رحمه هو سبب الرحمة وهو نفسه رحمة ومفتاح الرحمة هو ويرزقنا في الطمأنينة والراحة والحياة السعيدة التي وجدها ابراهيم كما قلنا من راس ومن راس تلك الطمأنينة وتلك السعادة وجدها ابراهيم وهو داخل النار ووجدها موسى وهو في اليمن ووجدها يوسف الصديق وهو في الجب ووجدها وهو في داخل الزين ووجدها يونس وهو في بطن الحوت ووجدها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ووجدها أصحاب الكهف داخل الغار داخل الكهف وكل من فر إلى الله وكل من لجأ إلى الله إلا وجدها تلك الرحمة ولا توجد إلا هنا واتسقوا لعلكم ترحمون فاتسبعوه واتسقوا لعلكم ترحمون إذن اتسقوا والاتباع هما مفتاح الرحمة هما سبب الرحمة نعم ثم قال سبحانه أن تقولوا إنما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا هذه عله لقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك هذا كتاب مبارك انزلناه أنزلته يا رب قال لئلا تقولوا او مخافة ان تقولوا او منعا لان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفة من قبل قطع معاذيرهم معاذير المشركين والاثاكين والمنحرفين والمستهترين قطع سبحانه وتعالى أعذارهم. شو أعذارهم؟ لأنهم كانوا يقولون كما قال الله عزوجل إنما أنزل الكساء على طائفتين من قبلنا. اقتمع عليهم لأنهم يوم القيامة ليلا يقولوا إنما أنزل الكساء على طائفة صيني من قبلنا. إيش قوم طائفة صيني من قبلنا؟ اللي هذو النصارى لأنهم لا يعرفونهم كانوا يعيشون بينهم. كانوا يقولون الكتاب الذي يأمر بالتوحيد ويأمر بالمنهج الصحيح ويأمر بالحلال وينهى عن الحرام الكتاب الذي كتاب الهداية واللي في منهاج رباني عظيم يهدي الى الايمان ويهدي الى الاسلام هذا الكتاب انزل فقط على طائفة من قبلنا الكتاب الذي ينهى عن الشرك وينهى عن الكفر وينهى عن الضلال وينهى عن البدع وينهى وينها عن المحرمات وعن الزنا وعن الخمور هذا فقط انزيع الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين يؤكدون هذا المعنى يقولوا نحن ما كنا نفهم عن اليهود والنصارى كنا نحضر مجالسهم ولا نفهم أيضا ايش يعني تعليمهم وإرشاداتهم ما كنا نفهمها ما كنا نعلمها ليش لأن لغتهم غير لغتنا و... يعني محاضراتهم غير محاضراتنا توجيهاتهم غير توجيهاتنا ما كنا نفهم عنهم شيئا فقطع الله معاذرهم فانزل الكتاب حتى لا يقل مثل قوله تعالى ليلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع المعاذر حتى لا أحدهم أمام الله يقول والله يا ربي أنا كنت مستهترا كنت منحرفا كنت ضالا كنت ايش طائفيا لو علمت الحق لتسارعوا فالله قطع هذه المعادل وارسل انزل الحجه قطعا للالسنه وسط ميغا للربوس والنفوس قال ان تقول انما انزل الكتاب الا تقول وهذا الكتاب انزلنا هذا الكتاب المبارك ليش ها ان تقول اي لا تقول يوم القيامه انما انزل الكتاب على طائفة من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ما كنا نفهم عنهم كانوا يلقون محاضرات وكانوا يرقون خطبا وكانوا يرقون مواعظ وإرشادات ما كنا نفهم عنهم لأن لغتهم غفرت وكنا عن دراستهم لغافلين ما نفهم عنهم ثم قال أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم سبحان الله كانوا يقولون هذا ويقسمون يمينا بالله لو والله لو كان لنا كتاب مثل اليهود ولنا كتاب مثل النصارى لكنا ناسا وكنا مؤمنين صادقين وندافع ونكون مجاهدين ونكون يعني دعاة صالحين ونكون مؤمنين مخلصين ونكون في الارض ملائكيين ولكن ما الكتاب واقسموا بالله جهل ايمانهم لان جاءهم نذير لا يكونن اهدا من احدى الامم يعني من اليهودية ومن النصرانية ويكون افضل امه في الارض تطبق شرع الله قال الله عز وجل او تقول له ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم ثم قال فقد جاءكم بينة من ربكم ها هي مطالبكم قد تحققت يو شو كنوا كنوا عند حسن الظن يو فضلوا اش عملوا رفضوا الكتاب حاربوا الكتاب عاندوا الكتاب عاكسوا الكتاب حاربوا رسل الكتاب الامه الان كلها هي قرش هذا النزال قرعه ونحن الان ايش قطع معادرنا الكتاب بين ايدينا وعرفنا انه من الله والحجه قائمه للعالم كله موقفهم من الكتاب شو هو الرفض الحرب العالم كله يحارب الكتاب فقد جاءكم بينه من ربكم بينه سماه بينه يعني يبين كل شيء بينه واضحه هو نفسه البينه هو نفس الحجه الناطق على أنه من الله لان الله تحدى البشريه بان ياتي باقصر صوره من مثله فعجز البشريه بل عجز البشريه والانس والجن عجزوا فعاصل التشريع وإلى أن تقم السعر حتى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله صورة واحدة واحدة والقرآن بألسنتكم الحروب التي فيه هي الحروب التي تتكلمون بها لا نحن نتكلم بسعود عشرين حرف والقرآن بسعود حرف ما خرج عن هذه الكلمات ومع ذلك تحدى البشرين ما ياتون بمثله ولو تكاتفوا ولو تعاونوا ولو تظاهروا قل لان لأ اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض الظاهرة ولو تعاونوا والله ما يتونى. ليش لأن فيه روح روح والله يسمي هذا القرآن روحا مثل ايش الانسان مخلوق من؟ من طين وقد اكتشفوا ان في الارض 18 ولا 19 عنصر موجوده اجماع تلك العناصر ولا ما خرج عن هذه العناصر العناصر موجودة الهواء موجود والماء موجود والحرارة موجودة والمادة موجودة تفضلوا صنعوا الانسان مو فوق بالراس هذا يعني ها الدور وصلنا السلام عليكم اهلين وسهلين جم في ولو تجمع العالم الشرقي والغربي يصنعوا مونيكو لا يصنعوا قلوا لي مونيكا لا تتحرك تتكلموا كيف؟ ليش؟ لي نقص الروح نفخص فيه من الروح واين الروح؟ لا يعلم الروح لا خالق الروح فكذلك القرآن الله يسمي هذا القرآن روحا، وكذلك أنزلنا إليك روحا. كلام نتكلم لكن روح فيه ما فيه القران فيه روح لا يعلمها الا خالق الروح لذلك عجزت البشريه كلها عن الاسيان باكثر سوره من مثله وقد حاولوا وبذلوا الجهد الجهيد في ابطال الدعوه والله ما نجحوا وما افلحوا خسروا وحاموا إذن اخواني الله عز وجل يقول بينه فقد جاءكم والله قد جاءكم بينه بين عظيمه تبين كل شيء وتوضح كل شيء وتبين ان القران ليس من كلام البشر بينه مش مصدرها من ربكم ممن خلقكم ورب اشاكم وانزل هذه البينه لتربيتكم لتربيكم وتعدكم ليش؟ للكمال البشري والاسعاد الابدي حتى تستحقوا السكن في جوار الله عز وجل وتستحقوا السكن في دار النعيم ولا يمكن ان تستحقوها الا اذا تخرجتم من مدرسه البينه فقد جاءكم بينه من ربكم من حمل هذه البينه وعاش على أضواء هذه البينة وعلى منهج هذه البينة كان مستحقا لأن يكون في دار الحق في جوار الحق سبحانه وتعالى وإلا فلا ثم يقول المنسبية رحمه الله والله من لم يدخل هذه الجنة جنة القرآن لأن الجنة الدنيوية هي جنة القرآن من لم يدخل هذه الجنة ويعيش هنا في هذه الجنة والله ما يدخل تلك الجنة أبدا ويقسم عليها بالله وأنا معه ومن خالف فهو المختلف كل من لم ياخذ مفتاح الجنه من هنا والله ما يدخل هناك ابدا اذا فقد جاءكم بينه من ربكم مصدرها مين من ربكم ثم وهدى نكر البينه لانها سبحان الله ثم وهدى نكر البينه لانها سبحان الله بلغت الاغايه القصوى في العظم وكذلك نكر الهدايه قال وهدى اشاره الى عظمها الهدايه لكل شيء كل ما تحتاجه البشريه جاء بها القران الهدايه الكامله ثم الرحمه الشامله العامه والخاصه جاء بها القران هذه الرحمه يعيش تحت ظلها حتى الكافر والله دوله القران حتى الكفار اليهود والنصارى والمجوس كلهم يتمتعون بالرحمه ان عاشوا بالرحمه الدنيويه فقط ان عاشوا تحت إيش لواء الاسلام وعاشوا تحت حكم القران يعيشون في سعاده في انفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم يعني يحمون دماؤهم ويحمون أموالهم ويحمون أعراضهم ما يتعرض أحد لهم بسوء كذا ولا لا ولكن إذا كان الحيمنة لغير القرآن وكان الحكم للدساسر الأرضية والقوانين البشرية فيعيش في الإنسان في قلق وفي سعاسة وفي شقاء كذا هو الحال الآن وإش الإنسان متوقع حتى الإنسان الأوروبي اللي قالوا انهم وصلوا في الحضارة ما وصلوا هل هم في اطمئنان هل هم في سعادة ابدا, أبداً والله انهم في كآبة والعقلاء منهم يشكون ويبكون للسعاس والشقاء الذي يعيشه الشاب الاوروبي والرجل الاوروبي والمرأة الاوروبيه حتى والله اني قرأت بعد عندنا, عندنا بعض المجلات يعني النساء الاوروبية تكتب وتقول يريد تتمنى لو كانت تعيش تحت رجل مسلم وفي بيت مسلم لتكون او لتتمتع ايش بالكرامة بكرامة المرأة وتذوق حلاوة الحياة والله قرأتها وعند مجلات هكذا المرأة الاوروبية تتمنى ان تعيش تحت لواء الإسلام وفي بيت المسلم وتحت رجل مسلم، والله لأنه يكرمها ويشرفها وهم ذيك مخضوم لا خادمة لكن قالوا اليوم حرية المرأة ليش لي تكون كذا وتكون ايش ستكنس وتكون ايش بالنعدة بلنا أخوك المرأة السرصة ستمشي تبني وتمشي تشطط في الزنقه وتمشي تدخل في الويضة وتمشي نعماسي تسافر والله يحكى لي واحد قال المرأة تسافر في أوروبا بال... يعني بال هذه الكاميونيت الكبار الحمولة الكبيرة الضخمة لوحدها تمشي من بريطانيا إلى, ايش؟ الى, الى فرنسا إلى الـ الـ الـ يعني دول اوروبيه في الليل هذه لما تفجر الرويدة ماذا تعمل هل مكرموها ولا اهانوها أهانوها الله يهانو المرأة الله عز وجل قال وقارنا في بيوتك قصت بيت ديالها تبقى قارة في بيتها بس نفسها نفسها تبقى قارة وقلبها تبقى قارة والمجتمع يبقى قار وما تفتن المجتمع لا اليوم خلاص حرية المرأة معنى شقاء المرأة الاولى ان تسمى اليوم بشقاء المرأة وعذاب المرأة وتعاسة المرأة ما شاء الله نعم يقول الله عز وجل وهوده ورحمة ثم يقول فما نظلم ممن كذب بآيات الله كان من المفروض انه لما نزل الكتاب كان يجب ان يتقبلوه لانه حامل للبينا وحامل للهداية وحامل للرحمة وحامل للطمأنينة ها والراحة البدنية في الدنيا والاخره كان يجب على ان يستجيبوا وان يطبقوا وأن, وان يعتزوا بهذا القرآن لكن ماذا فعلوه اعرضوا واصروا على الاعراض فقال الله عز فمن اظلموا ممن كذب بآيات الله الحامل للبيانات الواضحة والحاملة للهداية الكاملة والحاملة للرحمة الشاملة العامة والخاصة فمن أظلم هل أظلم من هذا المجرم؟ وياكي آني واسمعي يا جارة هذا مو خاص بالمشركين فكلنا مشرك ولا بالله الله الأمة الآن العالم كله مشرك كلها أبو جان. ليش رفض البينه العظيمة رفض الهداية الكاملة رفض الرحمة الشاملة رفض فمن أظلم ممن كذب بآيات الله والإضافة للتشريع آيات الله تكذب هذا لا أحد أظلم من هذا لا يوجد في الظلم مثل هذا والظلم مش كون بالظلم الظلم إذا أطلق ينصرف إلى القصد الأوفر منه الشرك الكفر إن الشركه لظلم ظلم عظيم والظالمون هم الكافرون اذا فمن أظلم أي لا أحد أظلم من هؤلاء ليش لأنهم ظلموا الحق ظلموا آية الله ظلموا شريعة الله ظلموا منهج الله ظلموا دعوة رسول الله ظلموا البشريه ظلموا حبس الحيوانات ظلموا انفسهم وظلموا البشريه بايقاعها في الشر وصرف عن هذه الهدايه وصرف عنها البينه وصرف عنها الرحمه حالوا بينها وبين الرحمات حالوا بينها وبين هدايه الله فكانوا شرا في الارض حتى ان المطر انحبس ليش في ظلم هؤلاء ظلم نعم فمن الله ومن كذب بايات الله قال وصدف عنها صدف يعني وارده في اللغة العربية مساعديه وقاصرة مثل صد صد وصرف وصادف وصادف يعني هو اعرض وتسبب في اعراض غيره ما قصر ما اقتصر الاعراض عنه بل قام بصد الناس وصرف الناس وصد الناس عن هذه الهدايه وعن هذه البينه وعن هذه الرحمة عن هذه الآيات التي تحمل هذا كله وصدف عنها إذن كما قال الله عز وجل وهم ينهون عنه وينأون عنه يبسعدون عن القرآن ثم يصرفون الناس ويصدون الناس عن القرآن مثل ما هو الآن ما اقتصروا لأن لا يؤمنوا فقط بل سعوا في تثبيط عزائم الناس وصرف الناس عن هذه الدعوة والعياذ بالله العالم كله وصدف عنها وكما قال الله في القرآن في الآية الأخرى قال قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون محمد صلى الله عليه وسلم والغوا فيه كثر من الله كثر من الفساد كثر من انواع الصرف صرف الناس وصد الناس كثر من الخمور كثر من الربا كثر من الزنا كثر من اللواط كثر من العاب القمار كثر من الكوره كثر من ليش الغوا فيه كثر من الله كثر من الصرف صد الناس لا تسمعوا لهذا الغوا كذا في العالم ولا لا والله والغوا فيه لعل لعلكم تغلبون دعوة الله تغلبون شرع الله تغلبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غلبوا والله ما غلبوا لعلكم تغلبون وصدف عنها قال الله عز وجل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سنجزيهم سنجزي الذين يصدفون نجزيهم عن صدفهم هم ونزيهم عن سر للناس وصرفهم للناس يحملون اوزارهم كاملة يوم القيامة من اوزار الذين بغير علم يوم القيامة حينما يخرجون من القبور كل واحد يخرج بحمله كل واحد يخرج باعماله كم من واحد عنده عشر كيلو من الاوزار واحد عنده عشرين واحد عنده مية كيلو واحد عنده الاف كيلو واحد عنده مليون كيلو هو قصير صغير يحملها يستطيع لان ما اوزاره فقط اوزاره هو اوزار من ادى من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الهيم الخيام نسأل الله العافية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدوا حب الذين يصدفون ما هو الصدف الصدف في أصل اللغة العربية هو أن البعير لما يكون عنده رجل اليمنى أو اليسرى فيها عطب فيها عطب يمين رجل لولة والثانية فيها عطب أي كيف يمشي ويكون عنق ملول ويمشي هكذا. الله يشبهم تشبيه يلعنهم تشبيه الحيوان بهذه الصورة البشعه يعني موقفه من القرآن مثل العبيل ها الذي أصابه مرض وأصابته آفة ايش أصابته عاهة كيف موقفه منها يمشي هكذا هذا موقفه من الجذب فهو يجلم يعرف هذا معنى الصدف هذا باللغة هذا مثل قوله تعالى على حافظة عمالهم الكفار يقول عنهم من, من الشرسة لا يحبطن عمله. شو الحبط في اللغة العربيه الأصل؟ الحبط في الأصل هو مرض يصيب الإبل، فتنصفق وتشرب وتشرب وتنصفق تنصفق تنصفق ثم ترتق. إيش اسمها هذا؟ الحب. فصاحب العمل المشرك صاحب العمل الضخم يصلي ويصوم ويزكي يروح ويضخم الأعمال. مثل ذلك الإبل اللي, اللي تنفخ تنفخ تنفخ ويوم القيامة أشيجد. في شقوق. خلاص. مثل البالون. صداق خم صداق خمسة بس فيش الله عز وجل يبشح هذه الصورة صورة بالصورة إيه فيقول وصدق فسنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب العذب, العذب الموسسية والعياذ بالله سوء العذاب يسيء صاحبه ويسيء حثمن يراب سوء العذاب بسبب يا رب ايه بما كانوا نعم قال بعدها مباشره هل ينظرون يعني استمرارهم على هذا الفعل القبيح وعلى هذا الصد وعلى هذا الصرف ها استمراريتهم على هذا وعكوفهم على هذا واصرارهم على هذا ماذا ينتظرون انتظارهم ننتظر به إن شاء الله درس اخر هنا طلب وهو هناك فقيف فاضل ولنذكع الله أحد إمام البروك هذا السيد هذا عنده مسكن وحاولت بعض الجماعة إخراجه من هذا المسجد وعنده أولاد كذا يعني أراد أن ينقذ نفسه وأولاده فاشترى قطعة أرضية صغيرة ستين متر وكذا فما يتحمل أن يشتريها فيطلب من أقوى الطيبين أن يساعدوه حتى يؤوي نفسه وأولاده جزاكم الله خيرا شاركوا بس تطعصب خمسين درهم كذا بس تطعصب إن شاء الله جزاكم الله خيرا هذا فيما يتعلق بهذا السؤال سؤال الآخر يقول رجل من قبيلة كذا يسأل عن سجدة التلاوة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر إذا وقف على السجدة هل يسجد أم لا؟ فالسجدة يا إخوان اختلف العلماء فيها هل هي صلاة أم ليست صلاة؟ فبعض العلماء ومنهم الظاهرية يقولوا ليست صلاة، فالصلاة لا بد لها من يعني ركوع وسجود وإلى خوى فاتحة وإلى خوى لا صلاة من خوى هذا ما فيها فاتحة ولا فيها شيء ولا فيها تسليم لأن تحريمها تكبير وتحليلها. التسليم والسجد هذه ما فيها شيء من هذا ولذلك يقول ابن عمر يقال عن ابن عمر أنه كان يعني يسجد وليس له وضوء ولا إلى قبله فإن ما يعني يسجد هكذا يمين أو شمال أو يسار أو خلف أو ما فف يعني حتى ما سيسار ليش لأنه ليس صلاة ليس صلاة فعلين إذن يجوز يسجد بعد العصر و... وبعد إيش وبعد صلاة الصبح جائز لا حرج في ذلك إن شاء الله إيه نعم لأنه خلافها هي صلاة ام غير صلاه ثم سؤال آخر يقول رجل دخل مع الإمام يصلي وجد الإمام في الركعة الأولى ولكن وجده في الركوع فهل تحسب لو هذه الركعة لا لا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجدنا سجودا فلا يعدها شيئا ومن أدرك الركوع يعني القوز فقد أدرك فقد أدرك والإمام الشوكاني سبحان الله عنده كلام في نيل الأوطار كلام يعني ياتي بالحجج والأدلة على أن الانسان اذا ادرك الركعه ما أدرك فلا بد لهم الفاتحة وبعدين سبحان الله أنا كنت أقرأ في عون المعبود شرح أبي داود وإذا بي أجد رسالة للشوكان نفسه أتى بالرسالة كاملة وإذا به يرد كل ما قاله في نيل الأوطار في الادله الشافيه الكافيه على ان الانسان اذا ادرك الركوع فقد ادرك سبحان الله وكل من قرع من المعبود سيجد هذه الرسالة للشوكاني بيتم باسمها من الحمد الى الاخر إلى إلى إلى من الحمد لله الى اخرها واسب سبحان الله وكل من قال بان من ادرك الركوع ما ادرك كله اغتر بكلام الشوكاني ليس الا لانه يجد في الطريق من الله عليه وسلم بالفاتحة الكتاب وهذه لسال المقالة لمن كان خلف الإمام واقف جالس لا يصلي لا يقرأ فيه أما من أدرج خلاص أما من من كان عذره أنه دخل المسجد ووجد الإمام مراكا من منركع ولذلك خرس صلى الله عليه وآله ببكرة قال له آه يعني آه لا لا لأنه لما دخل دخل ركع في الباب وأخذ يمشي يمشي حتى وصل للصف لما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ركود واحد يمشي هكذا وقالوا له فلان ك على كذا كذا زر الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا زادك الله حرسا ولا تعود زادك الله حرصا هذا مدح له ليش لأنه حرص حرص على ماذا لأنه رجع في الباب وقالنا إذا وصلت إلى الصفر ببرسول صلى الله عليه وسلم كرفع أنا خص درك الرسول صلى الله عليه وسلم فر في الركود وادرك في الركوع دفت بشير الصف ولكن امتري بك يجر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اذا سمعتم النداء فاتوهو وعليكم السكين والوقاع فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاسموا حرام تجري ولكن هذا جر فزادك الله حرصا لانه ادرك ولا تعود لهذا الجري كما ورد في مسند الامام احمد جاء يركض فلا تعد للركض وفي رواية ولا, ت... ولا تَعْدُ هذه تفسر وهي صحيحة زادك الله حرصاً ولا تَعْدُ فَجْرِيش هذه تفسر ولا تَعْدُ ليش للعدل؟ للجري اصلا ما فيش جري مفهوم؟ فالمقصود إذا قروا هذه الرسالة للشوكاني فهي الشافية الكافية والله زائد على الكفايه تجدونها فيش؟ في عون المعبود شرح ابي دون طيب قبطوا في هذا السؤال لأنه عندي هنا في هذه المجموعة تقريبا ثلاثة أربع الأسئلة عن نفس الموضوع لذلك أصدروا هذا الكلام الشيء يقول رجل فيه خير وتكلمت فيه وتكلمت على ما فيه من خير فهل هذه غيبة؟ أقول لا سيدنا الرسول والله عرف الغيبة الغيبة ظنوا أن الغيبة هي الكلام في في إنسان غائب كيف ما كان؟ سواء بخير او بشر لا قالوا وما الغيب يا رسول الله قال ها ذكرك اخاك بما يكره بما يكره اذا مفهوم بما يكره بما يفرح بما يسره ويفرحه يغيبه ها ابدا ذكرك اخاك قالوا ارايت يا رسول الله اذا كان فيما اقول قل زاني فاسق مبساد ضال مكادة اذا كان هذا شي كله فيه قال إن كان فيه ما تقول فقد اغسلتها هذه الغيبة أما إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته هذا بهتان والبهتان أعظم وأفضع واشنع مش من الغيبة فالعياذ بالله لأنك رميته بما ليس فيه ثم يقول الأخ بعض الناس يقبضون بعض الركوع هل هناك حجة, حجة على هذا؟ أقول لا هذا القبض بعد الركوع هو في الحقيقة أخذوه عن وائل بن حجر القبض بعد الركوع مأخوذ ما من دليل وائل بن حجر لأن وائل بن حجر كان يقول ما رأيت رسول الله عسلم قائما لكان وضعا يده اليمنى على اليسرى. هكذا بالعموم فقالوا قائما معنى قائما للقراءة أو قائما بعد الرفع من الركوع لأنه كله يشمل قيام هكذا فسروا بالعموم لكن وائل بن حشف في صحيح مسلم ارجعوا مسلم في صحيح مسلم يعني يفسر في حديث اسك كما يقول ابن القيم رحمه الله اسف من اول الصلاه الى اخرها يشرح لنا ايات رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت يده رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ولا في شيء فقال لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر رفع يديه كان كان من كب ثم لما كبر وضع يديه اليمنا على الرصاصة والرسخ الساعي، ولما أراد أن يكمل كل ولا شيء، ولما أراد أن يرجع رفع يديه حتى جعلوا حذو من كبه، ثم ركع ووضع اليدين قبض على الركبتين وثم لما رفع من الركوع رفع يديه حتى كان حذو من كبه، ولما ركع ما قالش يعود وضع، ولما ركع لما سجد وضع يديه حذو أذنيه مبسوطة صيّرك. وهكذا الحديث من أوله لآخره ما جاء إلا في وصف اليدين، فهذا رد قادح ورد قاصم لظهر من يثبت إيش القبض بعده الرفع من الركوع وهذا قاله العيني في شرح البخاري قالوا احتمالا فأصبح خلاص أخذوا به ولكن ولذلك يقول بعض العلماء إنه بدعه هذا القبض بعد الركوع بدعه ما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك الامام احمد لما سئل عنه سئل عن قعده بعد الركوع قال انا ما ارى من فعله يعني لو كان فيه سنه وفي حديث يعني خاص لقلبي وخصوصا الامام احمد امام السنه امام السنة كان يحفظ اكثر من مليون حديث حتى ان بعض العلماء ما عده في في الفقهاء عده مثل ابن حزم ما تكلم في الخلافة العالي عن الإمام أحمد ليش؟ لأنه معدود من المحدثين مثل البخاري ومثل مسلم ومثل أبي داوود ومثل إيش؟ إنه من المحدثين. لو كان في حديث لقال الإمام أحمد نعم قويض لأنه في حديث إيه؟ ثم بعد هذا يقول هل ورد النهي بالسكاء على يد واحدة حين يكون الإنسان جالسا في غير الصلاة؟ حقيقة الرسول الآثمة يسمى جلسة المغضوب عليهم يعني يسميها هكذا يعني هكذا جلسة المغضوب يعني ولكن هي الصلاة ما تجلس في الصلاة متى هكذا أما في غير الصلاة فالأمره أسعى نعم اليو سلاة ولا اليوم ينود واحد ثم يقول في السؤال هذا يقول ما حكم الشرع في امرأة اضطرت للعمل لانسداد أبواب الرزق أمام زوجها وهو ذو عيال ما حكم الله وما حكم الله في كشف الوجه واليدين ساعة عملها في آلة الخياطة وعلمًا أن هناك رجال أجانب هنا لا استطاعت أن تخدم المرأة المضطرة المسكينة إذا ما ما وجد ما ما يسد حاجتها وما يقوم بشؤونها ويكفيها قطع يومها وقس عيالها طرّت العمل بلا ذلك قد وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه وكان في الحقيقة من الواجب أن تكون يعني بعض الأماكن الصناعة خاصة للنساء ما يكون في اختلاط الرجال والمرأة تحاول أن تجد يعني عملا ما في اختلاط إذا لم تجد تحاول ما امكن تصر تصر يعني وتكف النظر وتكف الحديث لا كما يفعله المستهترات أو شيء من هذا وتقول الله ما ستعتم كما يقول الله عز وجل نحن ما نسد الأبواب في وجهها لأن المضطر الأحكام هي. ثم نظرا لضيق لي... الوقت وقصر الليل فيكفينا هذا وحده من رضا اللهم جميعا لما يحبه ورضاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت تصلي وتوب اليك سبحان ربك رب العزه وسلام على المرسلين والحمد لله